بسم الله الرحمن الرحيم حميب والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 هذا عذاب أليم رب نكشف أن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى اننا منتقم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء امر رسول كريم أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جنسون كون كم تركو من جنات وعيون وضر و عين ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكين كذلك وامرثناها قوما اخرين فَبَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي فِي البطون كغلي الحميم قذوه فاعتلوه إلى زوان صُبّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِن عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا قُلْتُم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 La